وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن إعذار الله للعبد لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بقوله أعذر الله إلى امرئٍ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 ولا أحد أحب إليه العذر من الله لذلك أرسل الرسل مبشرين أو منذرين. ولا أحد أحب إليه المدحة من الله لذلك وعد الله سبحانه وتعالى الجنة أو أثنى على نفسه كما في رئيس الأخرى إذن أنا عندي غيرة وعندي عذر وعندي مدحة فتوسط, فتوسط العذر ما بينهما فنتكلم عن هذه الصفات الثلاثة لله تبارك وتعالى وبالكلام عن الغيرة سيظهر معنى العزر أو يظهر كمال الله تبارك وتعالى في العزر وبعد العزر يأتي المدح فلنعرف الغيرة ابتداءا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 وسمعت أذني طبعا ما هيجه حتى الصباح فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك ربما توقف هلال ابن أمية في هذا لأنه لم يكن معه بقية إنصاب الشهادة يعرفين أي أن أي رجل أو أي تمرأة رمى أحدهما الآخر بالزنا لابد أن يكون هناك أربعة شهداء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 لو أن رجلاً بعيد عن المرأة والرجل الرجل ومرأته لو أن رجلاً رأى آخر يزني فعلا بعينيه ولم يأتي بثلاثة آخرين يجلدوا لأن الصيانة الأعراض, لا الأعراض لا يغسل إلا الدم يعني فصيانة لهذا يمنع المرء أن يتكلم بهذا إلا إذا أتى بالنصاب كاملا فلم يكن نزلت بقى المسألة الملعنة بين الرجل ومرأته فجاء هلال بن أمية الوقف وقال هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا هلال أربعة شهداء أو حد في ظهرك كرب هلال بن أمية الوقف وقال الله يعلم أني صادق في هذا المجلس كان سعد بن عبادة سيد الخزرج جالسا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 يعارض بكلامه نص آية فقالوا يا رسول الله اعذره إنه لغيور فوالله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا وما طلق امرأة فاجترأ أحدنا أن ينكحها بعده أي من شدة غيرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ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 اللي انت بتحز بيه او تذبح بيه وجانبي هذا الحد من اليمين والشمال ده اسمه صفح يعني يقول انا لن اضربه بصفح السيف بهذا اللي الاتجاه يعني او المكان بل اضربه بحده ادي معنى ايه والله ما اعطيه الا السيف غير مصفح دي كما قلت لكم الاعراض ما فيش فيها حل لا يغسلها الا الدم يشوف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم يقول أبو السائب مولى هشام بن زهرة أتيت أبا سعيد في بيته وهو يصلي فانتظرته حتى يقضي صلاته فسمعت صوتا في عراجين البيت العرجون اللي زي ليل والحطب والكلام ده أو في سقف البيت كانوا زمان تعارف البيوت كانت بتعمل به الأشجار يجيب الشجرة 3-4 شجرات ويحط عليهم أشي يحط عليهم بوص أو أنه مثلا ممكن يعمل السقف والخشب فكان زمان السقف يكون من الشجر ويحطوا عليه أشي فالأشي ده ممكن يسكنه تعبان يسكنه عصفير يسكنه أي حاجة المهم في العراجين البيت في جنب كده سامع أيه أبو السائب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 وفي رواية مالك في الموطأ قال أخشى عليك من بني قريضة الغلام أخذ سلاحه بيدخل الدار فإذا امرأته بين البابين واقف فرفع السيف وحيدرب مراته أدركته غير كما في الحديث قال وأدركته غير فرفع السيف ليضرب مرأته لوقف بين البابين بتعاكس حد مثلا ولا بتبص على رجالة ولا بتعمل ايه الكلام ده فقالت إليك عني